عيمسك ال الوقت لأن الدوحة مش موجود. مسكهم. Oh. أنت مسكن على الوقت؟ نعم. صلّى الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه مقدمة. محمد عبد بن عبدالعليم بن السلام بن ديميلة رحمه رحمه الله فعلا نطلبها على الشيخنا في عبدالرحمن عليهم عزيز موسى ضبر الله لنا وله رجل محضرين الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد. فهذه الرسالة العظيمة الماتعة مقدمة في وصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمي رحمه الله تعالى رسالة لطيفة وهي عظيمة في معناها ومبناها مع قلة ألفاظها لا سيما وهي لرجل على طريق السرف صار هو شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تنمية الحراني نسبه إلى حران ويكنى بأبي العباس ويلقب بتقي الدين ونسبة إلى تنمية وهي جدته لعلمها وفضلها وهم العلماء المشهورين أقر له علماء عصره بغزارة العلم والجهاد في سبيل الله لسيما مقارعة أهل الأهواء والبدعة وعدم التعصب لأي مذهب أو أي قول غير مبني على الدليل الشرعي وهذه المقدمة لا بد من دراستها لطالب العلم قبل أن يدخل في علم التفسير لأنها مهمة جدا وسيكون الشرح عليها مختصرا إن شاء الله تعالى نعم بسم الله الرحمن الرحيم av ISO-världen i Arktis. Den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 فالتأليف عند السلف على ضربين. الأول أن يرى العالم حاجة الناس إلى ما يريد أن يصنف ويكتب فيه فيكتب ويصنف وإما يعني ينشئ التأليف إن شاء وإما وأنه يسأل التأليف فيؤلف فهذه الرسالة التي بين أيدينا مقدمة في أصول التفسير من الضرب الأول أم الثاني الثاني قال تتضمن قواعد كلية وقواعد جمع قاعدة وقاعدة الشيء هي أساسه فهذه القواعد قواعد وأسس كلية في علم التفسير ما أحوج طالب العلم ما أحوج طالب العلم إليها نعم نعم وهذا المعنى فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه هذا من الأمور التي أوجبها الله سبحانه وتعالى للعباد لأنه لا يمكن أن يتدبر القرآن ولا أن يعمل به إلا إذا فهم الإنسان مراد الله عز وجل ومراد نبيه صلى الله عليه وسلم فيما أنزل من الوحي فهذا من أسباب نزول القرآن ليدبر آياته وليتذكر وأيضا من أسباب نزوله تعبد الله سبحانه وتعالى بتلاوته أن يتعبد العبد ربه ب... ويتمسك بتلاوة القرآن ولذلك فإن بعض الآيات ربما نسخ حكمها وبقي معناها ينسخ الحكم ويبقى اللفظ ينسخ الحكم ويبقى اللفظ ومن ذلك مثلا آية آيات, آيات, آيات الخمر كانت تدرج ولا نسخا تدرج وأيضا آيات آيات آية الرجم النسخ اللفظ وبقي المعنى لكن نحن نريد آية نسخ لفظها وبقي حكم نسخ حكمها وبقي لفظها صدق في من <تصفيق> نعم. نعم هذه الآية نسخ حكمها <تصفيق> يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدق ولم يعمل بها أحد من الصحابة إلا, <تصفيق> إلا <تصفيق> علي بن أبي طالب كما ذكر العلماء <تصفيق> وهذا من فضائله رضي الله عنه <تصفيق> من آيات الواضحة جدا في ذهاب الحكم وبقاء اللفظ يتعبد بتلاوته آية العدة فقد كانت عدة المرأة المرأة أولا سنة كانت تتربص حولا كاملا في العدة المرأة المتوفى عنها زوجها فنسخ إلى أربعة أشهر وعشر وفائدة هذا يعني بقاء اللفظ مع نسخ الحكم ما فائدة التعبد لله عز وجل بتلاوة هذه الآية. وأيضا القرآن نزل للعمل به فلا يكفي فيه مجرد التلاوة والتدبر بدون تحرك البدن للإذعان والخضوع ولذلك قال الله جل وعلا ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك قال الله وما أولئك بالمؤمنين فلا بد من الإذعان والخضوع لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. عليكم السلام. نعم. قال رحمه الله تعالى مقدمة تتضمن قوائمة كلية تؤهله على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه والتمييز التمييز لما قول ذلك ومعهده بين الحق والأضواء الطويل والتبين على الدليل الفاصل بين الأقوال. فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغثي والسمين والباطل الواضح والحق المبين. إذ بيتا أفاد شيخ الاسلام هنا فائدة ويا أن كتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين ومصادر تفسير القرآن عندالسنة أن يفسر القرآن بالقرآن فإن لم يوجد تفسير القرآن في القرآن فإننا نرجع إلى السنة وإلا أقوال الصحابة والتابعين والعلماء آخر مصدر هو اللغة العربية ولا يصح تقديم مصدر من هذه المصادر ومن التفاسير التي اهتمت بتفسير القرآن بالقرآن تفسير العلامة محمد الأمين الشنقيطي المسمى ب بأضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن ومن التفاسير السلفية التي اهتمت بي تفسير القرآن بالسنة تفسير ابن أبي حاتم كذلك تفسير محمد جليل وابن كثير اهتم بالأحاديث وأقاويل الصحاب ومن التفسير التي فيها غث كثير تفسير الزمخشري وهو على طريقة المعتزلة المسمى بالكشف وكذلك تفسير فخر الدين الرازي المسمى بمفاتيح الغيب فهذه التفاسير صارت على طريقة المعتزلة ولعب الزمخشري لعبا كثيرا في تأويل صفات الله عز وجل أو في نفي صفات الله سبحانه وتعالى واستغل اللغة وخالف اللغة مع أنه إمام فيها إلا أنه خالف اللغة التي هو من فيها من أجل نصرة ماذا؟ مذهبها ولذلك البئ المبتدع والضال يخالف ما هو يعني مؤسس فيه ومؤصل فيه إذا خالف مذهبه فانتبه لهذا وهذا سيبقى نعم لأنه متبع للهوى <تصفيق> هذه قاعدة مهمة هذا هو العلم النافع نقل مصدق عن معصوم والمعصوم هو من فقط في هذه الأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإما قول عليه دليل معلوم يب إذا لابد لكل قول من دليل وأقوال الرجال ليست أدلة وإنما تفتقر وتحتاج من الأدلة يعني من سوء الأدب مع الله عز وجل ومع النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقال ما الدليل على ما تقول فيقول قال فلان من العلماء كذا ويعد قول فلان من اهل العلم دليلا وهذا غلط العلم العلم قال الله قال رسوله هذا هو الدليل في قول الله او قول الرسول او في الاجماع او في القياس الصحيح وما نقول لك مدري على ما تستشهد مدري على هذا الذي تقوله تقول قال فلان كذا هذا غلط هذا من رفع الرجال فوق فوق من ذاتهم وقدرهم نعم, نعم. يبقى لابد أن نتربع يوريق على أن الدليل قال الله قال رسوله وأما أقوال الرجال فهي محتادة ومفتقرة, ومفتقرة إلى الأدلة الشرعية نعم قال رحمة الله تعالى وإنه إما نقل المصدر وإنه قول العديد وإنه المعيوم وما سوى <ماطع> لا, يو... لا يعلم أنه ضهر ولا منقول. لا يعلم. لا يعلم أنه ضهر ولا منقول. قال إما نقل مصدق عن معصوم وإما قول عليه دليل معلوم وما سوى هذا فإما مزيف مردود وهذا مقابل ماذا مصدق عن معصوم. أو بهرج ولا منقود منقود يعني بهرج ولا منقود يعني أنه مغشوش وليس عليه نقد الذي يبين سلامته من الغش وهذا ضد ماذا قول عليه دليل معلوم فذلك أهل البدع يبهرجون أقوالهم ويزينونها حتى تكون مقبولة عند الناس نعم. ومن أفاعيلي وهذا من أفاعيل إمامهم إبليس الشيطان الرجيم الذي قال لآدم عليه السلام هل أدلك على شجرة الخل وملك لا يبلى هي شجرة كساء الأشجار الجنة ولكن أراد أن يزينها في عينيه فقال هل أدلك على شجرة الخل وملك لا يبلى حتى تكون مقبولة عندك نعم, نعم. نعم، وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصدقات المستقيم. نعم،, نعم. وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن. وكيف يفهم القرآن إلا عن طريق التفسير؟ يبيذن يتعيي على الإنسان أن يدرس تفسير كلام الله سبحانه وتعالى الذي هو حبل الله المتين. من أين جاء ابن رحمه الله؟ بهذا اللفظ تعبيرا عن القرآن حبل الله المتين من الآية واعتصم بحبل الله جميعا قال والذكر الحكيم كما قال الله عز وجل ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم وسمي بالذكر الحكيم لأنه يذكر الناس بحكمة والصراط المستقيم والصراط المستقيم هو الطريق المعتدل كما في أثر بن مسعود رضي الله عنه لما خط خطا مستقيما وخطا عن يمينه وعن شماله خطوطا وتلا قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله الآية وقال إن هذه السبل على كل منها شيطان يدعو إلى بلعته نعم هنا فائدة مهمة جدا وهي الارتباط بالقرآن والسنة في الألفاظ والعبارات فضلا عن المعاني والحقائق وكلما ارتبط بألفاظ الكتاب والسنة كلما كانت السلامة إليك أقرب وكلما ابتعدت عن ألفاظ الكتاب والسنة كلما كان المحراف أقرب فيلتزم الإنسان كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام حتى ينجو من المحراف نعم الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تنتمش به في الأسنى ولا يخلق الألسن ولا تنتمش به في الأسنى ولا يخلق على خطة الترديد ولا تنفضي أجاهبه ولا يشبع منه الرنماء نعم قال رحمه الله والله. الذي لا تزيغ به الأهواء الزيغ هو الميل ومنه قول الفقهاء إذا زاغت الشمس يعني مالت عن كبد السماء إلى جهة المغرب ولا تلتبس به الألسن لأنه عربي ولا يمكن ترجمة القرآن حرفيا لا يمكن أبدا لأحد مهما أوتي من البلاغة والقوة في اللغة والفصاحة فيها أن يترجم كلام الله حرفيا ذلك رأينا مع بعض الإخوة كتاباً كتاب الله مترجما وهذا غلط كان أحد الإخوة شفت معاك كتاب أنت أنت نعم. فهذا غلط لا يجوز أبدا ترجمة القرآن وإنما تترجم ماذا التفاسير ولعلك أنا أقول أنت لحتى تنبه الإخوة إني لا يشتروا هذا الكتاب ولذلك لما حاول بعض الناس أن يترجم القرآن فجاء عند قول الله تبارك وتعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن ماذا ترجم قال أنتم أنتم بنتالون لهم وهن بنتالون لكم هل هذا الكلام صحيح؟ من جاءت المعنى والحقيقة والمعنى تم غلط كيف يكون هو بنتالون لها وهي بنتالون له؟ فلا يمكن أبدا تفسير كلام الله ترجمت كلام الله وإنما هل يترجم التفسير؟ نعم يجوز ترجمة التفسير اما القرآن ترجمته حرفيا لا تجوز عبد نعم, نعم عفوا عفوا ولا يخلق عن كثرة الترديد يعني لا يبلى ولا يمل مهما كررت بل كلما كررت القرآن كلما وجدت معان اكثر واخسر وسبحان الله اي كتاب تقرأه دون كتاب الله عز وجل او الوحي لابد ان تمل من قراءته مهما كان شيقا بالنسبة لك وتشتاق الى قراءته الا ان كلام الله جل وعلا كلما اكثرت من قراءته وترداده كلما اشتقت اليه والى ترداده قال رحمه الله تعالى ولا تنقضي عجائبه وذلك لمن وفقه الله عز وجل لعلم القرآن ولا يشبع منه العلماء، فكلما كان الإنسان أعلم كان القرآن أحب. نعم. قال الله تعالى: من قال به صدق، من قال يعني ليتك تقرأ عبارة عبارة، من قال به صدق، وهذا قول الرسول كما في حديث جابن عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم. كان كلما رق منبر يوم الجمعة قال أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله أصدق الكلام كلام الله وأصدق الحديث كلام الله نعم ومن عمل به أجر نعم ومن حكم به عدل من عمل به أجر لأنه يعني أثيب ومن حكم به عدل لأنه أفضل الحكم نعم هدي إلى صراط مستقيم لأنه خير الهدي. نعم. ومن ترَ هُدًى جَبَانٍ فَصَلَ اللَّهُ وَمَنْ تَرَ هَدِيَ لِغَيْبِهِ أَلَّا وَلَّا. الهدى. ومن اتَرَ الْهُدَى لِغَيْبِهِ أَلَّا وَلَّا. نعم. قَالَ تَعَالَى اَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى فَمَنِ اتَّبَعَ عَن هُدَايَ فَإِنَّمَا يَعْمَلُ كَمَا كَانَ يَعْمَلُ قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ تَكَفَّلَ اللَّهُ تَعَالَى لِمَنِ اتَّبَعَ كِتَابَهُ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ إِنَّهُ لَا يَضِلُّ فِي الدُّنْيَا وَلَا يَشْقَى فِي الْآخِرَةِ انْتَهَى كَلَامُهُ وَكَذَلِكَ الْقُرْآنُ سَائِلٌ في الدنيا قال الله عز وجل ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لا من فوقهم ومن تحت أرجلهم فهو للسعادة في الدنيا نعم قال ومن أعرض عن ذكر فإن لو معيشة مذنقة وعيش يوم القيامة أعمى معيشة مذنقة قيل أن هذا عذاب القبر وقيل في الدنيا قولان وهذه المعيشة الضنك تكون بضيق الصدر صدر. الذي قال الله عز وجل فيه قال عز وجل فيه يجعل صدره ضيقا حرجا وفي قراءة حرجا كأنما يصعد وفي قراءة يصعد في السماء كأنه يصعد إلى السماء عند سماع كلام الله سبحانه وتعالى ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء والعياذ بالله نعم قال تعالى قال ربي لما حشرتني أحنا وقد كنت بصيرا قال كذلك أتت آياتنا منسيتها وكذلك يوم المسات وقال تعالى قد جاءتكم من أمراج نورهم وكتاكم مجين يَهْدِي بالله من اتبع لدوانا مصور السلام ويبرج ويبرجهم من الضرمات إلى النور بجده ويهديهم إلى صراط, صراط مستقيم نعم قال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله هذه الهداية هداية التوفيق أم هداية البلاغ والأسهد هداة التوفيق كيف عرفناها لا من علامة هداة التوفيق أنها نعم نعم طيب أنها عديت بنفسها فإذا عديت الهداة هذه قاعدة إذا عديت بنفسها فإنها تفيد هداية التوفيق نعم وقال تعالى أهل الأمر كتاب الأمر عفوا ومن اتبع, رضو من اتبع رضوانه سبل السلام سبل هنا جمعت فكيف تكون سبل السلام والأمان والخير سبل ونحن نقول أن الطريقة إلى الله واحد نعم أحسن قال العلماء سبل السلام جمع مع أن طريق الله واحد وأن هذا صراطي مستقيمة الآية المرات سبل تجتمع في سبيل واحد هو إسلام يعني السلام يعني إسلام الوجه لله عز وجل من يا أيها الذين آمنوا في السلم كافة قال ابن كثير أي خذ الإسلام بكل شرائعه فلا تدعو صغيرة ولا كبيرة إلا شملتكم وعمتكم نعم وقال تعالى خَلَقَ نَزَّلْنَا إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنْ ظُلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ عَزِيزٍ حَمِيدٍ الله الذي لهما بالصلاه الله الله الى صراط العزيز الحميد الله الذي نعم إلى صراط العزيز الحقيقي الذي قومنا في السماوات وما في المرض نعم. نعم وفي الآية قبلها ويخرجهم من الظلمات والمراد بالظلمات هنا الظلمات الحسية من معنوية الظلمات المعنوية وهي ظلمات الجهل وظلمات القصد وهو أن لا يريد الحق ما علمه به لتخرج ويهديهم إلى صراط مستقيم هذه الهداية هداية ماذا الدلال والإرشاد ولا التوفيق ولذلك عديت ب إلى ويهديهم إلى صراط مستقيم وقال تعالى تعال إبا إذا من على مات هداية الدلال والإرشاد ما تعدى تعد ب بإله وذكر شيخ الإسلام قول الله عز وجل لام لامراء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن, بإذن ربهم قال بإذن ربهم لأن المخرج في الحقيقة من الظلمات إلى النور هو هو الله سبحانه وتعالى نعم وقال تعالى وفذلك أوقينا إليك روحا من أمريلا روحا من أمرنا وهذه الروح بها الحياة المعنوية وليست الحياة الحسية وكذلك أوحينا إليك فالوحي فيه حياة الروح فيه حياة الروح من أمرنا يعني مما نأمر به ونوحي به وهو من الأذلة على ماذا هذه الآية؟ أمم؟ لا مسألة عقدية في الصفات، هاه؟ لا هاه؟ مسألة هاي كلام الله خلق القرآن وأن القرآن ليس مخلوقة لأن الله عز وجل قال أوحينا إليك روحا من أمرنا فهو يدل على عدم خلق القرآن لأن الله عز وجل قال ألا له الخلق والأمر فالعطف يفيد المغير وقال هنا عن الوح أو حين إليك روحا من أمرنا أم من خلقنا من أمرنا فهذا يدل على أن الوح والأمر غير الخلق فيدل على أن القرآن ليس ليس بمخلوق وهذا قول أهل السنة. نعم ما كنت تدري ما الكتاب يعني قبل الوحل ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا هذا مما تحتج به المعتزنة على أن القرآن مخلوق بهذه الآية ولكن جعلناه نورا والمقصود بها بالنور هنا هو ماذا؟ القرآن والله جل وعلا قال فيه جعلنا والجعل من معانيه الخلق وقال الله جل على في موطن آخر في كتاب العزيز إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون فقال المعتزنة جعلناه يعني خلقناه فمن الجواب على ذلك نعم سامح ها ااا أيضا من معاني جعل يعني صيرة كما قال الفيروزابادي في القاموس المحيط وذكر ما يربو على عشرين معنى لمعاني جعل منها صيرة كما قال الله جل وعلا في كتابه العزيز فجعلهم كعصف مأكول هل خلق الله هذه خلق الله هذه كالعصف لا وإنما صيّرها كذلك فجعل هذه الأجساد كعصف نعم فلا حج للمعتزل في هذه الآية في القول بأن القرآن مخلق وجعل على كل جبل منهن هنا جزء هل اجعل هنا يعني خلق؟ ولا ضاع وصير ضاع وصير نعم قام بعمل وبذلك أرحينا شريفة روحا من أمرنا مرد تفدري من كتاب وجب نعم نهدي به من نشاء من أمرنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم هل هاتان هدايتان واحدة أم متبينتان نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم الهداية الأولى هداية توفيق ولذلك عد يد بي بنفسها والهداية الثانية هداية الدلاجة. قال الله فيها وإنك لتهدي إلى يعني لتدل وترشد إلى صراط المستقيم والفرق بين طبعا هذا ذكر الحمد لله في دروس قد يكون تجاوز المئات ولكن لأن بعض الإخوة يعني بدأ معنا هذا المعهد فمن يذكر الفروق بين هدات التوفيق التي هي بيد الله وحده وبين هدات الدلاء والأرشاد ها الفرق بين هدات التوفيق التي هدات القلب للحق والعمل به وهدات الدلال والإرشاد والبيان ما الفرق بينهما نعم هدات التوفيق تتعدى بنفسها تتعدى بإدادة الإرشاد وأيضا عبد الرحمن هدات التوفيق بيد الله وحده ولذلك قال الله فيها لنبيه إنك لا تهدي من أحبكت نعم الدليل إلهي الدلال تكون تكون لغير الله سبحانه وتعالى كما في قوله تعالى وأما ثمود فهدينا عفوا هذا في الـ في الآخر في, في, في, في, في قول الله عزو وإنك لا تهدي اللام هنا لام التعليل التأكيد التأكيد وإنك لا تهدي إلى صلاة الله وأما لا من فتكون من علاماتها أنها تكون مكسور لتبتغ من فضله ليدبر آياته لام من التعليم من أنها تكون مكسور من الفروق أيضا مهمة نعم علاية التوفيق خاصة بأهل الإيمان نعم وهدية الدنيا والإرشاد تكون للمؤمن وغيره قال عز وجل وأما ثمود فهديناهم هديناهم يعني أرشدناهم ودرلناهم فهديناهم فاستحب العمى على الهدى نعم, نعم وقال تعالى سراط الله الذي لهم من السماوات وما في الضوء ألا إلى الله تصير المنخ ألا هذه استفتاحية وألا الاستفتاحية تأتي للتنبيه لأهمية ما يأتي بعدها ألا إلى الله تصير الأمور تقديم العامل يفيد الحصر والأصل تصير الأمور إلى الله فقدم العامل عامل إلى الله تصير الأمور ليدل على أن الأمر بيد الله عز وجل وهذه الأمور تشمل الدينية والكونية ام الدينية فقط الدينية والكونية مردها ومرجعها الى الله عز وجل الا الى الله تصير الامور الهداية والغواية والحق والضلال كله بيد الله تبارك وتعالى البيئذن انت تبذل جهدك اهتدى من اهتدى الحمد لله وظل من ظل ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء ولكن الله يهدي من يشاء لو أنك بذلت جودك مع شخص ما ولكنه شاء الله عز وجل أن ينحرف ويضل هل أنت مسؤول عن هذا؟ لست مسؤولا أمام الله سبحانه وتعالى لأن الأمر بيد الله عز وجل ألا إلى الله تصير الأمور وليس عندنا شيح اسمه قديم وجيد فش عأس مال ده. المجتهد هو المجتهد والكسلان هو الكسلان والنشيط هو النشيط. نحن نرغب في هداية كل الناس. ولكن من ظل وزق إنما يفرك نفسه فقط. ويبقى منهج السنة قائما برجاله. يبقى قائما برجاله. ولو أننا جميع نسال الله العافية تخلينا عن هذا المنهج، حيبقى لن يبقى. سيبقى. سيبقى نور الله قائما. تخلى عنه من تخلى ونصره من نصره، ولكن نحن نرجو الله سبحانه وتعالى أن يهدي الجميع لنصة الحق، ولا يتبع الإنسان هواه، ولا يتبع الإنسان الإنسان هواه، فكما قلت مراً أن الأمر ليس بكثرة طول السنين وإنما بمدى الجد، فأبو هريرة ثلاث سنوات وكان مرجع للصحابة في رواية الحديث رضي الله عنه. إذا أشكي عليهم حديث يقول هات مين يرجع إلى من إلى أبي فرير رضي الرمان نعم وأن منظام الجماعات الإخوة الأقدمون والإخوة الجديدون والصف الأول والصف الثاني والصف الثالث والصف العاجي كل هذا كلام فارغ لأخي متلا إنما العلم ب... الرجل بأ... بأسبقية عقله وما عنده من العلم وليس بكبر سنه ولا ضخامة بدنه ولا قدمه في الاستقامة لا المهم ماذا عنده من العلم وماذا عندهم من العمل وماذا عندهم من نظافة وبعد عن الهوى هذا هو الذي يعنيه نعم. قد <تصفيق> رحمه الله تعالى وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب أسير الله تعالى من إملاء الفوائد, الفوائد من إملاء من إملاء الفوائد من إملاء الفوائد من وراء هذه سبيل الرشد. يعني هذه المقدمة. رحم الله أبي العباس بن تيمية ونشهد الله على حبه رحمه الله أملأ هذه المقدمة منين؟ من فؤاله وصدره رحمه الله يعني كان يستحذرها عن ظهر قد وكم أملأ فؤاده رحمه الله نسأل الله أن يجمعنا به مع نبينا في الجنة فكم يشتاق الإنسان والله إله ولا إله إله إله الأفذاذ العلماء الراسخون الراسخون في العلم ابن تيمية وابن القيم وابن رجب وابن باز والألبان وابن عثيمين ونسأل الله أن يبارك في الباقي علماء في شموخ وعزة السنة بها قائمون وقامت بهم السنة في أماكنهم رحم الله أحياءهم ونسأل الله أن يمد في عمري أحياءهم على طاعته نعم وقيل أيام أحمد أمد الله في عمرك فكره ذلك رحمه الله إلا أن يقيد بي على طاعته ومن الخطأ أن يقال اللهم أمد في عمر فلان فقط لأنه قد يمد في العمر ويعرض للفتن وإنما اللهم أمد في عمره على على طاعته أو على السنة أو ما شباله نعم قال رحمه الله تعالى فصل في من النبي صلى الله عليه وسلم لا قال فصل يجب وهذه العناوين من وضع المكتبة لا تنسب لشيخ الإسلام. يعني إذا قرأ القارئ في أول القراءة قال قال شيخ الإسلام لا يخل فصل في كذا. واللي تجد بعض النسخ عندك فصل في ماذا؟ قال فصل في. اه أبو معاذ اقرأ. فصل في أن النبي صلى الله عليه وسلم تين لاصطابه مع النبي وكان في كل النسخ هكذا. ها عندك قال, قال. ها, ها؟ لا في فيها ولا والنسخة المعتمدة التي في الفتاة وفتاوها وللمرجع إذا حصل إشكال في لفظة هنا نرجع إلى ماذا في هذه المقدمة فتاوى شيخ الإسلام طبعة ابن قاسم هي الطبعة المتلية 37 مجلدة نعم خضرين هم يجب أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن كما بين للأنبياء. نعم بين النبي عليه السلام لأصحابه معاني القرآن. وما لم يرد فيه حديث مرفوع فالصحابة كانوا يعرفونه على حسب مصادر التفسير المعتمدة، وهي كما ذكرنا في أول المجلس قل لي علده. قرآن والسنة. أقوال الصحابة والعلماء ثم اللغة غلتان القرآن والسنة بين الصحابة والإجماء واللغة واللغة واللغة نعم فعفوا كما بين لهم الفاظه يعني كما أن الرسول بين الفاظ القرآن للصحابة وبين الرسول الفاظ كيفا بالتلقي فعلم بعضا من أصحابه وعلم هؤلاء الأصحاب الصحاب مثل مصعب بن عمير وعبد الله بن مسعود أبي بن كعب وسيد بن ثابت وجماعة من الصحابة اهتموا بالقرآن رضي الله عنهم في باب التلقي والقرآن لا بد فيه من التلقي ولا صح أن تحفظ بلا شيخ وبلا تلقي لا تأخذ القرآن عن صحفي عن مصحفي ولا العلم عن عن صحفي لا يصح أن يكون شيخ بدرس في الكتاب وفي القرآن ولم يعرض القرآن ولو مرة على شيخ متقن لا يجوز هذا كيف يعلم الجاهل لا بد أن يتعلم كيف ورسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله وأعبده وأنسكهم لله جل وعلا كان يعارض القرآن جبريل في كل عام مره فلما كان العام الذي توفي فيه النبي عليه السلام عارضها القرآن مرتين نعم إذن المعاني تتلقى من مصادر التفسير اللي ذكرها الأخ الآن والألفاظ تتلقى عن الشيوخ المتقن والحمد لله هذا الباب ضرع فيه الناس في هذا الزمان والإجازات موجودة والأسانيد موجودة ولله الحمد في بلادنا نعم قال تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم اتناول هذا وهذا هذا وهذا الإشارة في هذا وهذا إلى ماذا, ماذا. ماذا. نعم. نعم إلى المعاني و... والألphabet نعم وقد قال أبو عبد الرحمن السقلي حدثنا الذين كانوا يقرعون القرآن أيضا حتى حفظ القرآن لابد فيه من التلقي والإسناد حتى الكتاتيب فيها سنيد حتى الكتاتيب فيها سنيد لابد هكذا العلم الأصيل هكذا العلم المتين لابد من التلقي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن بل الصحابة لم يكونوا يأخذوا القرآن هكذا من المصحف مع أنهم كانوا أفصح العرب كيف بنا ونحن صرنا أعاجم عن اللغة يعني نحن الآن ما نفسر والليل إذا عسعس عس. ونحن عرب أصابتنا العجمة في ألسنتنا حتى لسه الآن نقول مستر و مستر و بستر و <تصفيق> إلى آخر أنت ذخ أربع دخير خير طيب نعم طيب لعل نقف عند قول أبي عبد الرحمن السلمي إن شاء الله في الدرس القادم